واستبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون قبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوهه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنَاسِ تُورِثُونَ مِنْهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقتط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أطعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهادرين إلا, إلا أن تسعلوا إلى كان ذلك في الكتاب مسكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوء وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 إِيَّاكُمْ مِنْ صَوْتِكُمْ وَمِنْ أَسْمَائِكُمْ وَإِذَا غَرَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَإِذَا غَرَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا جلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروة وإذ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 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَكْرُوهُهَا وَمَا كَلَّبُوا بِهَا إِلَّا الْكِبْرَ وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمسعون إلا قليلا قل من ذا الذي يحصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلموا الله المعورقين منكم والقائمين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ أَيْتَمٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَمَا الَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ تَلَقَّوْهُ بِأَلْسِنَةٍ حَدِيثٍ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 وإيمانا وتسليما من المؤلمين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيلا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 وكفى الله المؤمن إلى القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياطيهم وخلف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الوعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوا ما وكان الله على كل شيء قديرا يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وجينتها فتعالين, فتعالين أمسعكن وأترشكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمفتنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَثْ لَهَا الْعَذَابُ ضِحْفًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَا يَقُولُ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَعَى الْصَالِحَ نُؤْتِهِ أَجْرًا مَرَّتَيْنِ نُؤْتِيهِ أَجْرًا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نسا ان نبي لسنك احد منا لسا ان التقيت فلا تحضعن بالقول فيقم عن الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معرفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقموا الصلاة واقموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله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 ان <تس"> المسلمين <تس"> والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاتعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين إِ وَفَّ إِاتِ وَالحافِضين وَالحافِظينَ كُروجَهُم وَالحافِراتِ وَالذاكِنينَ اللهَّه كَكثيرَِ وَالذاتِاتِ أَعَد اللهَّهُ لَ النَّفًِا تَْ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورتوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِمَّا تُغْوِلِ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى وَتَخش سوَوَوظَّامُ حَف أَن تَخْشَ فَلََّا فَضَ غَييدُم مِهَا وَفرًَا زَوْ وَجَنَا كَ لكَنا يكونَ على المُؤمنينَ حَج لكَنا يكونَ على المُؤينَ خَجُ أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مسؤولا ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد ابا احدي من رجالكم ولا كير رسول الله ولا كير رسول الله وصات من نبي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 وكان بالمؤمنين رحيما سحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافسين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات منطلقتمهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتمهم من قبل ان من عدة تحتدونها فمتعوهن وسرحوهن فراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآفين سأيتؤجرهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما آتى الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وَبَنَا في خالكَ وَبَناتِ خالاتِ كَلااتِها جووْن نعَكَ وَم رأسَ مُؤمنِنَةً إ وَهَ بَثْنَ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها من نبي إن أراد النبي أن يستنكحها طالطة لك من دون المؤمنين قَدْ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَّ وَتُقْوِي إِلَيْكَ مَنْ وَمَن يَتَغَيَّبْ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لا يَحِلُّ لَكَ مِنَ النِّسَاءِ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يؤذن لكم إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُؤْثَثِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ أَن يَسْتَحْيِيَ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 وَمَا كَانَ لِنِسَاءٍ أَن تُؤْذِنَّ بِالْقَوْلِ لِلَّهِ وَلَا أَن تَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا إ ن وَالتَّفينَ الله إِ اللهه كَانَ علىى كُِّ شيءَيئ شَييد إِ الله وَمَ ل إكَتَهُ يُقَّونَ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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مسمى فقد استحلوا بغتانا فقد استحلوا بغتانا واثما مبينا يا ايها النبي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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجحون في المدينة لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ما أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ثمة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لثمة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة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 طعم ما سادثنا وطبرنا انا فاضلنا السبيل ربنا اعثهم بعثين من العذاب اعثهم بعثين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سبيدا لَكُمْ لكم أعمالكم ويغفر لكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جمولا لوعّدَ الله المُنافكينَ والمُناتِقكِ والمُشركينَ والمُشكاتِ وَلَتُضَ اللهَّهُ على المُؤمنينَ والمُؤمنناس وَوكانَ اللهَّ وَفُور الحيم أيهَا الإِخوصُ الكرم نكرِكُمْ ب بأنن حقوقَ صبعِ وَالتوجع محفوبًا